شلوكي يا عمري وانا شوفك الجان وحطوك في قبر من نار بيطير ويلا عسى قبره وسيع بلم من ريحه الجنه بقبرك تهني يلا عسى قبر وسيع بلم يا مرحه الجنه قبرك تهني يلا عسى قبرك وسيع بلام يا, يا من ريحه يلا, يلا عسى عسى قبرك بلام يا من